129. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 129. اذهب إلى فجعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى 120. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى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 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَضْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 111. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 112. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 113. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى